سورة الأنعام وقل الله تعالى إنما استجيبوا الذين يسمعون وموتل يبعثون وثم ليه يرجعون في قول إنما استجيبوا الذين يسمعون أي يسمعون سمع إجابة يسمعون فيتفكرون فتدبرون فتظهر لهم الحقائق وينظروا في البينات والواضحات الجليات فيسارعوا في المتابعة والانقياد والاستسلام والموتى بعثهم الله ثم لا يعجعون السياق قد يفسر المقصود لذلك من يسمع سمع الإجابة هو الحي ومن يسمع ولا يستجيب فهو الميت كما بين الله تعالى الفرق من الظلمات والنور ظلمات الجهل وأيضا نور العلم فهنا الموتى الذين يسمعونها ولا, ولا, ولا يستجيبون قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهنا الموت هم الذين يستمعون ولا يستجبون سمع بلا إجابة ف ولذلك السياق مفسر لهذا الباب فهنا السياق مفسر في هذا الباب إنما يستجبون الذين يسمعون يسمعون يسمعون إجابة يتدبرون يتفكرون يسارعون في أرين القياد والإسلام والموتى هم الذين اغلق الله قلوبهم فلم يجدوا نصيرا نصيره ولم يجدوا نورا يتبعونه وعليكم السلام ورحمه الله احسن الله اليكم جزاكم الله, الله تعالى وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربي يعني قالوا لولا نزل عليه ايه من ربي لو كان السؤال هنا للآيات واظهار المعجزات للإسلام فهذا هذا هذا خير ولانهم ارادوا أن يتاكدوا من انه يعني مبعوث ومرسل من قبل ربي لهم ذلك لكن الإشكال أن سؤال هؤلاء هم الموتى يسألون هذه الأسئلة من أجل التعنط عليكم سبحانه وتعالى ما يسألون للإجابة ما يسألون للإنقياد يسألون من أجل التعنط رضي الله عنك أبا, أبا الوليد يقول الله جل, جل في علام عنهم قالوا قا قا قا قا قا قا قا أكثر نسئ وقال ورغمنا بياد وغنم كلمه فباكثر الناس الا كفوره وقالوا لنا ان هناك حتى ترجونا من ارض ينبوعه او تكون اجنته من نخيل وعنب فترجوا ان الخلاء تدجيره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاثير بالله والملائكه ف هذه المساله تعلمها بانهم يسالون وهذا هو من أجل التعنت جهودا وتعنتا وأيضا استعلاء وقد يكون أيضا سؤال الآية استفزازا وسخرية وقالوا لولا لا نزل عليه آية من ربه وهنا أيضا نشوف الفقه بأنه إضافة إلى ربوية لأن إظهار القهر والقدرة والجبروت والإبداع في تنصيق الخلق ما يكون إلا بالربوية قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيته ولكن أكثرهم لا يعلم يعني هذه لست لي أنا لا أستطيع وليس لي في ذلك ما علي إلا أن أبلغ ما على الرسول إلا البلغ المبين وأما تنزيل الآيات أو عدم تنزيل الآيات هذه في قدرة الجبار والله جل في علاه هو الذي له في ذلك يعني من عظيم الآيات التي يصغرها للمشاهد قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آياتها لكن أكثرهم لا يعلمهم يعني هذه المسألة الآيات العظيمة الخارقة للعادات بيد الله جلف علىها والذي يعلم سبحانه جلف علىها متى تصلح ومتى لا تصلح ومن تصلح معهم هذه الآيات ومن لا تصلح معهم هذه الآيات ثم ذكر دليلا على كمال قدرته سبحانه جل في حيث قال وما من داء قال ولكن اكثرهم لا يعلمون وهذا نقول دائما لا بد ان تكون فطنا لبيبا وان تنظر نظره ممحص مدقق ان الكثره لا تفيد الكثره وهذه أيضا فيها الدلالة على على على, على خطأ بعض الطوائف الذين يهتمون جدا بمساله من مسألة التقميش التقميش دون التنقيش ولملمت الشمل وجمع الناس وجموع الغفيرة حتى يكون فيها عدد كثير هذه الطائفة لا تمحص النظر لا تدقق فالكثرة لا تفيد قد تضر بل هي تضر أما رأيتم قال للنجا سلم عندما قال يشك أن تتذع عليكم الأمم كما تذع الأكلة على قصاتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قالوا قال لا انكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيء قلنا ترتكز الأمة على على قلة متقنة الله جل فعلا اصطفاها وحباها بسمات وصفات لا تريدها إلا في الرجال فالأمة ترتكز على مثل هذه السواعد أما الكثرة الكثرة وقد تكون هذه الكثرة الكثرة دهما الناس وما ترهم إلا عن جهل أو عن محبة للخير لكنهم يبسدون اكثر مما بما يصلح او انهم لا ينفعون الامه نفعا يعني ملحوظا فلذلك نقول لا المساله ليست على الكم ولكن على الكيف وان ان القماش كل انسان يستطيع ان يجمع اما النقاش هو هو المحرر المدقق المحقق والذي يستطيع ان يتفرس في من يصلح ومن لا يصلح فلذلك يقول الله جل فعلا لكن أكثرهم لا يعلمون قال وما من دابة في الأرض إلا على ولا طائر يطير من جنحيه إلا أمم أمثلكم يبقى إذن الحيتام في البحار الدواب في الأرض الطيور في السماء كلها أمم خلقها الله جل فعلا ولها ما لها من خواص الخلق وأيضا كلها هذا الخلق يتفكون عشان واحد هو تغريد التغريد توحيدا تسبيح الله جل فعلا ولذلك الله تعالى وهم من شيء الا عندنا وهم من بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحا فالطير تسبح وتغرد الحجر والشجر يسبح والحيتان في البحر قرئت ان نبي سلام يقول وان ان, إن أهل السماء والارض والبحار لا يستغفرون للعالم تستغفرون للعالم حتى الحيتان في البحر حتى النملة في الجح لا تستغفر للعالم لمعلم الناس الخريس المعلم الناس فكل شيء يغرد توحيدا قال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطير وقال لنا الحديد فكان داوود له صوت حسن ندي عندما يقرا الزبور فكانت الجبال الجبال يعني تغرد معه قال الله دل في علا يا جبال اوبي معه والطير والنار الحديد فهنا من عظيم من عظيم قدره لافعلاء ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بالسماء يعني بجناحين الا هو من الامم امشاركم كتبها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني حوى الكتاب واللوح المحفوظ كل شيء أي كان حتى عندما ينتطحان شتان ينتطحان فإن الله يفصل بينهما يوم القيامه لما قال المسلم في الله يعلم لما ينتطحان وس يعني يختص من الشات القرناء للشات الجلحاء الغرض يعني المقصود كل ذلك مكتوب في كتاب ولذلك لما قال اني سلام اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما ات وقلت وما هو كائن ليوم القيامه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, وبركاته, وبركاته, وبركاته قال قال الله تعالى اكتب ما هو كائن فكتب كل شيء كتب حتى النمله في جحرها فكتبها فكتب الله كل شيء تمام ولذلك الله قال له يعني أنت لتعلم قدرة الله وعظيم رؤية الله كل الخلائق ترونهم الآن ما بين السماء الأرض الطيور أمم أمثلك الحتف البحر أمم أمثلك الدور في الأرض أمم أمثلك والملائكة أيضا خلقهم من خلق الله جلال فعله خلقهم الله كل الخلق خلقه الله وتوحيده والجميع انقاضوا لله جلال ما من أحد اعترض إلا الجن والإنس أفسدوا إفسادا لا يعلم به إلا الله جلال فعله والله قال وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذوقه ودمته قال ثم إلى ربهم يحشرون يعني ما من الحيوان يمشي على الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا قد خلقاه الله جل فعلاه يسبح بحمد ربه ويوحد ربه جل فعلاه حتى تستيقنوا جميعا بأن الله على كل شيء قديس وأن الله خلق الخلاق وأبدع في خلقهم بيانا على عظيم ربو أن توحيد الله جلال دل... شعلا هو أصل خلق الكون بأسره ثم إلى ربهم يخشرون جميع سلحشا وكما قلت سيقتص من الشات القرناء للشاتي الجرحات ثم ذلك يصير الجميع من الدواب والطيور وغير ذلك طرابا يصير طرابا ثم ضرب مثلا عظيما للمشركين في قوله جل فعله وضرب مثل للمشركين في جهلهم مقلة إدراكين وفهمين بالأصم والأبكم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله ظله ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم يعني هؤلاء الذين كذبوا بكتاب الله جل فعله يسأل الله عليك وأحسن الله عليك عليكم السلام عليكم الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بالكتاب القرآن الذي فيه الهداية وفيه العز والشرف والتمكين لهذه الأمة فيه النجاة من كل المهالك ومع ذلك يعني خلفوه ظهريا قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يعني هم مثل الأصم الذي لا يسمع والابكم الذي لا يتكلم فإنه لا وهذا معناه ضرب مثل الله تعالى لمن لا يتكلم خيرا ولمن لا يسمع فيجيب ما سمع نعم ومع هذا في الظلمات ظلمات الجهل والكفر والشرك لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق المستقيم وكيف يهتدي إلى التمسك بالشرع القويم فإنه في ضلالة إلى ضلالة ويهوى الغواية ويطرد الهداية والله جلال فعلا يملك القلوب ويحول بينها وبين المرء والهداية أصلا هداية القلوب ولذلك قال الله تعالى والذين كذبوا بآتنا صموا مركم في الظلمات ما ياشي الله اضلله وما ياشي اجعله على صعات المستقيم وقلنا دائما إذا رأيت الله تعالى تكلم عن مشيئتي النفذة فلابد أن تقول وهذه المشيئة نعم بد أن تقول ملازمة للعلم والحكمة لأن الله حكيم يضع شيء في موضع المسألة ستشهيا عليكم السلام بأوركاته. فقال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما قال من يشاء إلا يضلله ومن يشاء يجعله على الصلاة المستقيم لأن الله قال إن الله يحول بينه وقلبه وقال أن يسلسل القلب من أصابه الرحمن يقلبها كيف يشاء <تصفيق> فأيما قلب أراد أن يقيمه وأقامه وأيما قلب أراد أن أزاغه ولذلك كان دائما سنم يدعو اللهم يا مقالب قلبي سبق قلبي على دينك ومصارف قلبي على طاعتك قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السععة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين وهذا أيضا فيه طمحيد التوحيد لرب العالمين شوف هؤلاء عبد الأوثان والأصنار وجعل الله أندادا وأشباها ونظائر وشركاء حاشاه سبحانه هو الواحد الأحد فمع كفرهم ومع عظيم شركهم إذا ألمت بهم الملمات ووقعت عليهم البلايا والرزايا والجوائح فإنهم يفردون الدعاء لرب العباد سبحانه وجل يعلمون أن هذه الألهة الباطلة الزائفة لا تملك نفعا ولا ضر ويعلمون أن النفع والضر بيدي الله وحده لا شريك له لذلك ترون يدعون الله مخصوصا له الدين وإذا ما في البحر ظلوا تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر عرضتم وكانت سألوا قتلهم ولذلك قال الله تعالى نعم دعوا الله مخلصين له الدين لأن جانا من النادي لكن أنا من الشكري إذا بهم الأمواج وعلموا أن الموت كان أو صار محققا إنهم يرفعون أيديهم وأكفة ضراء بالإخلاص والتوحيد لرب العبيد سبحانه جل في أولا يا محمد أرأيتم انا اتعجب ان اخبروني اخبروني أيوة يعني ايها الكفره الفجره الذين تكذبون وتعاندون وتجحدون إن أتاكم عذاب الله تبارك وتعالى كما اتت الامم الطورية المكذبة في في الامم من تدعون من تدعون الا ايا سبحانه جل وعلا اذا عجلوا عجلوا بتوحيد ياجلوا بدعائي سبحانه جل وعلا موحدين لله جل وعلا تالين بكتابه جزاك الله عليك فيها دلاله واضح على على ان المساله متوقفه على على صلاح القلوب والنظر بالتمعن لما اخلصت لله في الدعاء علمت أن الذين تتوكلون من دون الله تتوكلون من الله لا يملكون نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله سبحانه وجل جلاله لذلك قال الله اخبروني يا محمد قل لهم اخبروني تعجب تعجبوا العجب قل لهم اخبروني فازبنتكم عذاب الله اطيطكم الساعه اغاث الله ما تدعون انكم صادقين هل ستدعون الاوثان والاصنام لا تفعلون ستدعون الله وحده لا شريك له وهم هم كذلك اذا وقع في ضائق افرض الله بالدعاء لكن بعدما فرج الله تعالى لا ذلك فهذه اقامه حج عليهم هذه اقامه حج عليهم قال إن كن أغير الله تدعونا لكتم صادقين صدقكم يقول لا لا ندعو إلا الله جل فعلا بل إياه شوفونا الاستدراك أولا القلب في هذا الباب عليكم سلام وفتر أخفر في جدنا عليكم سلام وفتر أم جمال قال, قال, قال الله جل فعلا بل إياه تدعونا فيكشف ما تدعونا عليه إن شاء وتنسونا ما تشركون أي تخصونه بالدعاء وحده لا شريك له عند الشدائج والعضائي والبلاية والرزاة لأنه لا يملك نفع الدر إلا دار جلال فعله قال الله تعالى إيه الله بدوره فلا كاشف له إلا هو وإن يرد الخير فأراد لفضل ما في هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والإيام تدعون فيكشف ما تدعون عليه إن شاء وتنسون ما تشركون لا أحد يملك له نفعا وظرا إلا الله جلس وعلا وهكذا ترى الآن الناس ترى قلوبهم تميلوا للسبب ميلهم عظيما ولكن عند قطاع أسباب وعندما وعند يحدق لهم الخطر لا ترى قلوبهم ولا ترى, قلوبهم ولا ولا ترى عيونهم ولا ترى كفة ضرائع إلا للواحد الديان سبحانه وتعالى ترفع إلى السماء والدعاء لله وحده لا شركة كذلك فعل أهل الكفر لكنهم كانوا يعاودون بعد مع ذلك معدى إنقاذهم وبعد التفريج الكرب عنهم يعاودون إلى الكفر مرة ثانية وإيه لكون إلا لو كانوا يشعرون قال تعالى وَلَا قَدْ ولقد أرسلنا لأمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني أرسلنا من قبلك إلى الأمم السابقة الرسل وجاءوهم بكل البينات والآيات الواضحات الجارية ولم يؤمن ومن قادوا ومن صاعوا فقال الله جل, جل في علاء فأخذناهم بالبأساء والضراء يعني بالشدة والقوة وكانت ال ال ال ال ال الابتلاءات عالية عليهم كما فعل الله مع فرعون والآيات لا تنسى علي والضفادع والدمة آيات مفصلات ضيق الله عليهم من أجل الرجوع أهل مكة إن الله جل في علاء أصابهم بقحة عظيم كأكلوا الميت نظر السماء الدخان فلأ أبو سفيان قال أرأيت أحد يفعل في قوم أخالك يا محمد أنقذ قومك أغف الناس أدعو الله فقام النسلم فتوسل ودعا ربه فعله حتى انطرهم الله ودعا لكن عادوا عادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون عادوا بكفر عظيم فهنا يقول أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أنتم الآن البلاية التي نزلت على العالم بأسره هذه البلية من البأساء من البأساء والضراء طيب كيف كيف ترتفع لعلهم يتضرعون تلتفع يتضرعون. أما أنهم يعني يمحدون النظر وانصباب الفكر والقلب على الأسباب المادية هؤلاء ركنوا إلى الأسباب المادية ركنوا إلى أنفسهم فلن يجدوا إلا خواء ولن يجدوا شفاء وإن أرادوا فلابد أن يركنوا إلى الركن العظيم وهو ركن رب العالمين إن صحى التعبير فإذا الله يعني أخذهم بالبأسة والضراء لعلهم يتضرعون إذن هنا الخلاص طريق الخلاص مما نحن فيه التضرع التضرع بإخلاص يكون مننا رجل مخلص فيرفع يديه متضرعا متضررا مبتهلا متمسكلا لرب يدفعها فيرفع الله عن الأمة الغمة فلولا إذ إل جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزالهم الشيطان مكانهم نشوفوا انظر مع, مع القوارع مع, مع البلاية مع شدة البلاء ومع ذلك لا تميل القلوب ولا طرق ولا تدمع العين شوف ايش قال؟, قال, قال الله تعالى فلولا اجاء بأسنا تضرعوا لكن قست ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا فكان الشيطان وسوسة وزيل لهم ما فيه من الكفر والضلال وطبعا جعله الحق والبيان وقصت قلوبهم قصوة عظيمة لا طريق لا لكلام ربها ولا للآتة التي عندهم فقال وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون حسبوا أن الباطل حقا وحسبوا أنهم يحسوننا صنعا قال الله تعالى معاقبا إياهم لأنهم بعدما ابطلوا هذا البلاء فقد ابتلاهم ليطاهرهم لأسفلهم لي يعودوا ليسارعوا إلى التوبة والأوبة لكنهم عكس الأمر مزدادوا إلا غيان وطغيانا مزدادوا إلا عطوا ولبس عليهم أيضا ولذلك قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا أخذناهم بغتة فإذا هم مبليسون شون راجعوا على عندما, عندما, عندما خالفوا الطريق عندما ابتلاهم الله ليرجعوا ليتوبوا ليأوبوا ازدادوا غيا وتغيانا ففتح الله لهم باب الغي بأسره وأغلق على قلبهم البصيرة وجعل عليه القفل والران على حتى لا يرق حتى لا يعقل حتى لا تدمع العين حتى لا يعني تصب الروح إلى طهارة أبدا ولكن أراد الله جل, جل في علاء أن, أن يهلكهم إهلاكا تاما ففتح عليهم كل شيء أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء زاد الطغيران والعطو والجحود والعناد فاستدراجهم الله جلاله استدراجا تاما حيث اطمأنه ففتح عليهم أبواب النعين بأسره فلما اطمأنه إلى النعين وركنوا إليه وقصت قلوبهم زيادة على زيادة وابعادا على إبعاد على ابعاد فإنهم بعد ذلك الله تبارك فلا بعد ما جعلهم يعني اطمئنوا وازدادوا اشرا وبطرا ورياء وسمع استاصلهم استصالا كاملا حصدهم جميعا ليكون أشد عليهم وقعا وهم يائسون قادتون من كل من كل خير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على نصي هو استدراج وهذا ليس مرفوعا صحيحا ولكن هو مقوف على الحسن وعلى, وعلى غير فرأيت الله على يعطي العبد بعد, بعد المعصيات أعطاء فعلم أنه يستدرجه فقرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرح بما أوتوا أخذناهم بغتة قال فالقوط يا دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين أي أهلكهم الله جعله وحصدهم حصدا لأنهم كفروا بآيات الله وأعطاهم أمهالهم الله الفرص وأمهالهم التوقيت ولكنهم ما زدادوا إلا عطوا وعلوا وإن الله قد اتلاه من أجل أن يرجعوا من أجل أن توبة نصوح لكن ما زدادوا إلا طغيانا ففتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى يعني حتى حتى, حتى يكون قد امتلأ يعني امتلت حيفتهم واغضبوا الله اغضبوا الجبارة اغضابا ينزل ايبي العقاب فلما آسفونا انتقمنا منهم هذا صحيح كل انسان مكتوب ما قالوا ايضا ثم جاءت الايب ذلك لتتوعد الطغاة الكافر الفجر نعم قال الله تعالى قل أرأيتهم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من من غير الله يأتيكم به فأخبروني ولتعجبا أيضا لأنهم جهل ولأن جهلهم موكر شوف يقول متعجبا أخبروني أصمكم الله إن أصمكم الله جلالة وعلا وأعماكم كليا وسلب منكم العقل والقلب فاصمتوا مليا تسمعون قولا ولا تبصرون تبصرون طريقا ولا تعقلون شيئا وايضا لا تشعون ميلا من اله غير الله يقدر على رد ذلك عليكم وهذا ايضا فيها التقريع والتوبيخ لهم من اله غير الله ياتيكم به الإله الواحد هو الذي خلق وعطى ومنع ورزق سبحانه وتعالى هو, هو الذي يستطيع أن يرد عليكم ما أخذ منكم من إله من الله يأتيكم به انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون يعني انظر يا محمد كيف نبيل لهم الآيات وأن الألهة المزعومة لا تنبق نفع عن ضر ونحن نرفع عنهم ذلك لكنهم ما أرادوا الغير الغي قال انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون وما يقولون عندنا الآية عندكم لا تمكننا مما تمكنتم به وتلبس الشيطان عليه والمسألة برمتها بيد الله لفعله لا طبيب ولا غير يستطيع أن يفعل شيئا لأي أحد قال قل أرأيتم عذاب الله بغتة أو جهرة لك إلا القوم الظالمون شما قال أيضا أخبرني يا محمد وهذا تقريع وتوبيخ لا ولا الكفر والفجرة أرأيت أرأيتكم إن أعطاكم عذاب الله بغتة أو جهر فجأة ومع ذلك كان كان النسلم يستعيذ منه بغتة أو جهرة أليه لك إلا القوم الظالمون ولا توبيخ لهم وتقريع الأهل مكة فهنا النبي يتعجب أدنى يقول أخبروني إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلا وفجأة دون انذار أوتاكم عذابه علنا وضح النهار ما يهلك إلا الكفر الفجر وبدأ أنتم أيضا يقع عليكم العذاب للظلم والطغيان وكلما على الطغيان وعلى الظلم كلما, كلما تعجل العذاب وزاد وازداد ولذلك قال هنا هنا استفهام استفهام اقراري هل يهلك او استفهام هل يهلك إلا, الا الظالمون قال هل يهلك إلا القوم الظالمون فإن الله لا يهلك احدا ليس ظالما قال الله تعالى, قال الله, تعالى قال الله تعالى وما كنا مؤذين حتى نبعث رسوله قال الله تعالى ما كان الله ليضل قوم بعد اهداهم حتى يبنوا انهم يتقون فإنه لا يعل لا يعجب العقوبه إلا الا كانت على بصيره فلذلك قال وهل يهلك إلا القوم وهل يهلك الظالمون بانهم ظلموا وثغوا وبغوا وتعد حد الله جل فعلا فلم ينقادوا إلى الانبياء ولم ينصعق ولم يسلموا ولم يتعبدوا الله جل فعلا فلذلك قال قال هل يهلك الا قوم الظالمون واللفت في هذه الآية بأسرها أن الله تعالى والذي يتولى الإجابة عنه واللفت في هذه الآية أن الله الذي يتولى الإجابة عن الأسرة تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا وصف حالهم لا يكون إلا من الله دالة فعلها قال الله تعالى وَمَنُرْسِلُ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُوَشِرِينَ مُنْدِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَرَفَبَ الْعَيْمُ وَلَمْ يَحْسَنُونَ وعملتهم المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أي الرسل لهم ظائف عظيمة من أعظم وظائف الرسل, الرسل البشارة البشار النظار فهو ما ما منتهى أمره أن, أن يبلغ ما جاء عن الوحي فلذلك هو على بشارة وعلى نظارة على التغييب وعلى التغييب على الشدة وعلى اللين من أجل أن يكسب من أمامه حتى ينصع ويقال للحق ولان الحق ايضا الانسان له له اهما له, له من الاستسلام لله تدفع له له الواقع عند ربه عند ربه ما المنزله طالما بشار قال اني انا النذير العريان يبشرهم بالجنه لمن لمن لمن تاب واناب ووحد الله في عباد وينذرهم وينذرهم بالعقاب بل شده العقاب لمن كفر والحاد لذلك قال الله تعالى وما نرسل مرسلين الا مبشرين ومنذرين هذا عملهم هذه وظيفتهم لمن يستهزئون منهم لما استهزاء بهم لما تعدى على على جنابهم ارض الله واعراضهم هذا كله عند الله تعالى كفر مبين وله لهم من الحساب العظيم فامرنا مرسل مرسلين انا مبشرين ومنذرين فمن امن اصلح فلا خوف عليه ولا هم فمن امن امن بالرسول وامن بوجود الله فبربوبيته وعزته فمن امن واصلح واصلح انه تابع الايمان العمل الصالح تابع الايمان العمل الصالح واصلح يعني يعمل صالحا ولذلك الجنه مرهونه في دخولها بمن عمل صالحا معنى الراوي في الجسد المضغ في جسات صرح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله وغالب على سانكات غالبا ما ترى الاقتران بين السلام وبين الجنة فهم يبشرون وينذرون وهذه وظيفة الانبياء فمن آمن وأصلح كما قلنا الإيمان لا يكون إلا مع صراح القلب مع صراح العمل الجوالح بالقول للنساء والسلام قال وإن في الجسد مضى إذا صرحت صرحت جسد كله وإذا فسدت فسدت جسده كله فمن آمن وأصلح فلا خوف علم وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا أن الإيمان الذي يخلو من العمل الصالح ليس إيمانا ولا يعتد به ولا ينجو صاحبه في حالة أحواله وهذا أنا فصلت فيه كثيرا في كتاب الإيمان في البخاري ولهم يحزنون يعني هم لا خوف العالم فيما يستقبل ولهم يحزنون على ما مضى بل هم في سعادة وسرور وحرور وحبور كيف, كيف لا وقد راضي الله عنه ووفقهم الله جلاله لمرضاته وما نفق الله لمرضاته راضي عنه وما راضي عنه راضي عنه راضي عنه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه والحديث كان في ضعف بأن أبا كان كان الثياب الرثة وهو كان من أغنى ومياء مكة وكان كريما جوادا يعني اشترى في من العبيد وأعطقهم للواجد الله لو لم يكن إلا بلال لكفى لأن عمر القطاب قال بلال سيدنا وأعطقه سيدنا ومع ذلك جاء جبريل فقال قل لأبي بكر إن الله يقرئك السلام لما رأى الهيئة هيئة ضعيفة فقيرة مستضعفة قال قل له إن الله يقرئك السلام ويقوله عنك راد فأنت عن ربك راد فبكأ وقال والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد قال والذين كذبوا بآياتنا كما قلنا القرآن مثاني, مثاني وإن كان القرآن مثاني إن أتاك بأهل الصلاح وأهل السعادة والسرور والحور والحبور مرضات الله جل فعلا قدموها يأتي لك بأهل الشقاء والعذاب والضلال البعيد والتقريع والتوبيخ والرزيلة والمهالة بضضها يتتبين الأشياء والذين كذبوا بآياتنا هؤلاء الأشقياء الذين يجحدون بآيات الله جل فعلا ويكذبونها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون لمسهم العذاب يصيبهم العذاب بما كانوا بمكانهم يسكنون نعم ولان هذا هذا العذاب جراء عنادهم جراء جحودهم جراء الطغيان والعطور لديهم فيه ولو انقادوا واستسلموا لكان لهم الدنيا والاخره الدنيا والاخره لكن من يريد له فتنه فلن تملك له من الله شيئا وكما قلنا المحل القابل للخيرات والطيبات والصالحات الله وحده لا شرك له الذي يعلمه لذلك يوزع في القلوب ما ينفع أو يوزع في القلوب ما يضر لماذا؟ لأن الله جلال فعله يعلم من يصلح للأمر ومن لا يصلح للأمر وهو العليم الحكيم ولكن هو لا يعامل الناس بمعلومه فيهم بل يخرج هذا المعلوم منهم حتى يحاسبهم عليه حياكم الله وبياكم من القرآن رضي الله قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك انظر هنا البيان الواضحة جلي في ملهم لا أقول لكم عندي خزائن الله انا لا أملك شيئا حتى يعني تطالبوني أو تطالبونني بالآيات والمعجزات أو تطالبوني بالكفاية والغنى والثراء أنا لا أملك شيئا قل لا, أم لا أقول لكم عندي خزائن الله فأنا لا أتحكم يعني صراحة صفعة على وجوه هؤلاء الصفية الذين يطلبون المدد من النبي السلام ويستغيثون بالنفس وهو ميت ميت إنك ميت وأنه ميتون وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبل الروس أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم فهو ميت وحي في الحياة البرزغيلة لا نعلم عنها شيئا فلذلك قال فالنبي لا يملكه هو نفسه قال لا أملكه خزائن الله جلش على قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة هنا قال أيضا قل إن الغيبة لله أقل الله تعالى أقل إنما الغيب لله وقال تعالى قل لا يعلم من في السماة والأرض الغيبة إلا الله فالغيب كل النادر فلا إلا من اقترم الرسول فأنه نعم ينبئه ببعض الأخبار التي تكون تعضيلا له ومعجزة من المعجزات قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فلا تقترحوا شيئا ولا أعلم الغيب وأنا لست ممن يعلم الغيب الغيب لله وحده ولا شريك له ولا أقول لكم إني ملك ولست ملكا ما عندي خوارق العادات ما عندي الآيات والمعجزات كلها من عند الله جلال فعله وأيضا أنا لا أقول لكم أنني أعلم غيبا فمن ادعى علم الغيب لأحد غير الله جلال فعله فقد كفر لماذا أنه كذب الله ومن كذب الله يكفر ومن كذب الله يكفر قال ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول أنني ملك وأنتم قلتم تريدون الملك يعني ينزل أو كلفتموني بالأشياء لا يفعلها إلا ملك طلبتم مني الصعود إلى السماء والعروج إلي وأنا لا أملك ذلك وقالوا لأنه لأن نؤمن نشوف وقالوا لن نؤمن حتى ترجعنا من أرض أنبوعة أو تكون لك جناتهم من أخير وعلم فتفجع أنهار أخلاها لا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيتهم من زخرة فيه أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عينها كتابة النقرار قلوا سبحانه ربي هل كنت إلا بشر رسولة بشر أن لست ملكا فلذلك قال لا أدعي أن أكون ملكا فلا تكلفوني ما لا أستطيع وأنتم الآن أنا جئتكم بالرسالة وبالبيان وجئتكم بالقرآن وجئتكم بالمعجزات القاهرة البهرة الواضحة اللائحة لكنكم تجحدون أمتم قوم تجحدون قال, قال إن أتبعوا إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إليها غاية أمري أنني, أنني أتبع الوحي الذي يأتيني هذه غاية أمري وهذه أعظم وظيفة ده يا ابو يا ايها الرسول بلغ ما انزلك من ربك وان لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من الناس أعظم ما يتواظب به النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ ان الله جل وعلا مع البيان. البلاغ مع البيان وما أنا وما املك ان اتبع إلى ما يحى الي قلها ليستوي الأعمال بسيط أفلا تتفكرون أي لا أفعل إلا ما يوحي إلي يا ربي عندما قال هذا بقرآن غير هذا أو بدله قال ما يكوني أن يبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولما طلب منه الآيات قال آيات بيد الله إنما الآيات عند الله الله قادر عنه ينزلها أما أنا فلا أملك ذلك ثم بيّن قال هذا الكلام يكون شافيا للعقلاء للنبلاء للذين, للذين أرادوا الحق فاتبعوه فلذلك قال قل هل يستوي الأعمى والبصير يعني هل يستوي الجاهل المشرك الذي غطر على قلبه بالران كالذي له البصيرة وأنه أراد الحق وسعى إلى الحق فظهر الحق له ك كسلمان فريسي وكغيره أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه إني أتبرأ إلى ربي جل فعلا إني عبد لست ربا ولست إلها وإني لا أعلم الغيبة وإني لست ملكا ولا أدعي شيئا ليس في وإني اتبع ما يوحى إلي من ربي سبحانه جل فعلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعماء شو جعل الأمر قل هل يستوي الأعماء الرصير أفلا تتفكروا لن, ي... لن يطق ذلك ولن يعلمه إلا إلا من فتح الله بصيرته نعم. قال الله تعالى وأنذر وأنذبه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني لا غيرهم الحق أنه يقول النظارة تنفع لهؤلاء لكن هل هذا معناه تعطيل لعموم النظارة لعموم البشر وعموم البشارة لعموم البشر مع أنه قال وَذَكِّر فَإِنَ الْذِكْرَةَ تَنفِعُ الْمُؤْمِنِينَ يعني الذكر لا تنفع إلا المؤمن وَذَكِّر فَإِنَ الْذِكْرَةَ تَنفِعُ الْمُؤْمِنِينَ هل مع ذلك أنه لا يذكر غلاء المؤمنين ولا يقيم على غير مؤمنين هذا مفهوم المخالفة هكذا وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين وأيضا قال ذكر إن نفعت, إن نفعت الذكر طيب المفهوم هنا مراد أم لا هل لو تنفع الذكرى هل, هل يذكر؟ أريد الإجابة منكم الآن دقيقة أنا أنتظر إجابتكم السلام عليكم ممتاز ممتاز يا شريف أنا معظلة ربكم معناها الآن هذا المفهوم هنا غير مرض يعني المفهوم مطروح المفهوم مطروح لما؟ لأن هذا كشف واقع كشف حالة كشف واقع فهو ذلك إتماما للدلاغ ومع ذرة للجبار سبحانه وتعالى فعلا وأيضا بأن الله لما قال ذلك كشف واقع كشف الواقع أنه والحال والواقع أنه لن ينتفع ببشارتك والنزارتك لن ينتفع بدعواتك إلا من رق قلبه وإلا من كان يعني يسعى إلى عبادة ربه لأن الذكرى تنفع إلا المؤمن نعم ولن ينصرح بها و فلن ينصرح بها إلا إلا من كان يعلم قدرها نعم قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليهم ولا شفيع لعلهم يتقون فأنذر به الذين يخشون عقاب الله وعذاب الله وآمنوا به وصدقوا برسله وبآيات ربه جل في علاه وخوف بالقرآن المؤمن لأنه صدق ما فيه وعلم بالبعث والنشور والمثور بين يدى الجبار سبحانه وجل جل في علاه هؤلاء الذين خفونه ايخافون عذاب يوم يوم الحشر ليس لهم ولي ينصرهم وليس لهم شفيع من دون الله تبارك وتعالى انهم لا ليس لهم من دونه من دون الله جل وعلا ولا شفيع الا ان يتقون علم انهم لا ينقذهم من أهوال يوم القيامه ومن شده يوم القيامه الا الله تبارك وتعالى ولن نجيهم من المخاطر والمهالك التي تكون في عرصات يوم القيامه الا الله فما لا من شافعين ولا صديق الحمين أهل الكفر يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة ويفر بعضهم من بعض يوم يفر مرء من أخيه وأمي وأبيه وصحبتي وبنيه يأتي يأتي تأتي الأم لابنها فتقول فتقول أيبني ألم يكن لك بطني أيبني ألم يكن لك حجري بطاء أي بني لك فدي ثقاء أي بني أريد حسنة أحتاج إليها يقول أنا أحج إليها منك ولا يعطيها ولا يعطيها يوم أفر المرء أخي من أخيه وميه وابيه وصاحبتيه وابنيه لكل منهم يوم أذين شأنهم يغنيه الأهوال شديدة الخطب جلل ولذلك إذا اشتد الكرب الهم الخطب يستشفعون بكل نبي لا يجدون ملجأا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى القضاء و و و و و تاجيل على اجعل لهم فرجا ومخرجا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعته لتاجيل الحساب ولذلك قالوا تعالى ليس لهم من دونه ولي يعني هم يعلمون ما يستغنون ليس لهم من دون الله ربي ولا شفيع وانه لا نجاة لهم الا به ولا ولا ولا ولا, ولا سعادة أبدية سرمضية بجوان رب البرية إلا به سبحانه جل فعله إذن قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهذا الأمر ليس متوقف عليهم بل أنذر به على العموم لكن أنذر وعاود الإنذار واعلم أن نذاراتك ستقع في محلها عند الذين يخشون ربهم وإمنون به سبحانه جل فعله ولذلك قال لعلهم يتقون لأن هذا لما عندما ينذرهم ويكونون لهم عندما ينذرهم ويكونون من أسرع الناس استيابة لهم يعلمون أنهم يوم القيامة لا إنقاذ لهم ولا, ولا نجاة لهم إلا بالله حتى الأنبياء كل نبي يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي ولا يتكلم ولا يشفع لها كل نبي يقول ذلك فالمسألة لا نجاة فيها إلا بالله جل, جل فعله لذلك قال الله أعدوا لهذا اليوم يا نستقوا ربكم إن زلزالة ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وضعوا كل ذات حمل حملات وترى الناس سكارة وما هم بالسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن شدته ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع والحمد لله أن ولينا والله الله جل فعله وهو الذي يتولى الصالحين الله مجعلنا منهم أن ترحموا رحيم وجاء أهل الكفر والكبري والأنفة شمخوا بأنفهم وقالوا يعني كيف نجلس معك لو أمننا بكيف نجلس معك مع هؤلاء الضعفاء والفقراء قال الله تعالى وَلَا تَضْرِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بَالْغَدَاتِ وَالْعَيْشِيُّ وَلَذِينَ وَجْهَا يعني إياك وضعفاء المسلمين إياك وهؤلاء الذين آمنوا وانقاضوا وأسرعوا في الاستجابة لك ولربك إياك, إياك أن تطردهم من مجلسك إرضاء للسادة فإن هؤلاء الواحد منهم بملء الأرض من هذا إياك فقال ولا تضرد, ولا تضرد الذين يدعون ربهم لما لنهم لما جاءوا كما وصف الله جعله قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله تعالى الله بأعلم بالشاكرين بين الله الفرق البلد من الشاسع الفرق واسع بينه لما حتى بعد الإسلام أبو سفيان يعني أنكر إنكارا شنيعا كيف أمر الخطاب يتركه على الباب ويدخل بلالا طبعا عمر يريد أن يبايل له من هو بلال وليعلم وليؤتي كل ذي فضل فضله فأدخله أدخل أبو سفيان وأدخل صحيح صحيح طبعا كان أفقى من أبو سفيان قال له بلال أسرع إلى الله فأسرع الله به انتهى سبقنا إلى ربنا فلما دخل عمر نظر إلى أبا سفيان ثم قال بلال يا بلال هنا تجلس هنا فأعطاه مكانه قال بلال يا أبا سفيان تعلم بلال سيدنا وأعطقه سيدنا أعطقه أبو بكت سيدنا ولا يعرف الأهل الفضل فاللهم إلا, إلا أهل الفضل اللهم, اللهم أحشرنا مع أولاء النبلاء الرفعاء يا رب العالمين فهنا قالوا هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس, اليس الله بعلم بالشاكرين لذلك قالوا لن نجلس معك حتى تطرد عنك هؤلاء فقال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وصفهم الله بالاخلاص الله اجعلنا كذلك يا كريم يا رب العالمين اللهم اجعلنا كذلك يا كريم يا رب العالمين شوفوا انظروا هنا على هذا الباب قالوا لا تضر الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه الله عز وجل شاهد لهم بالاخلاص واشهد لهم بالصدق واشهد لهم بالايمان فولذلك لابد للمرء هنا في الولاء والبراء أن يقدم اهل اهل اهل الايمان على أهل الكفران ولو كانت لهم الوجهة ولو كانت لهم السيادة ولو كانت لهم المكانة لابد المريء أن يعلم أن رابطة الأخوة رابطة المحبة وأواصر المحبة لا تكون إلا لله وفي الله وبالله إن انخرمت إن انقطعت فلا خير فيكم ولذلك ابن عباس قال من أعطى لله ومنع الله وأحب لله وأبعض الله فإنما تنالوا هلاية الله بذلك ولذلك كان من, من عظيم الكاشفات لاخلاص المحبه مساله البر وعدم البر لان علماؤنا يقولون الحب في الله له علامات طيب ما علامات الحب في الله قالوا لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه واخلاص اخلاص عظيم قد شهد لهم الله بذلك وهم على ديمهم الذكر الله لا يعرفوا علىه لما جعلنا جميعا كذلك قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هذا تحذير عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم بل شديد اللهجة بل شديد اللهجة قال فتكون من الظالمين إرعاب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لابد أن تعطي لكل ذي فضل فضل انظر هنا أخي الكريم في هذه المسألة غابت على كثير من الناس فرهم يقدمون الوجهات صاحب المكانة صاحب الريادة صاحب السيادة صاحب المال ويأتي إلى ضعيف المستضعف من أهل الإيمان ويعلم أنه من أهل الإيمان يزدريه ويتعامل معه بأنفة ولا, ولا يرد عليه المشكلة كبيرة جدا في القلب في هذا الباب لما تراه يقدم من أخره الله ويؤخر من قدمه الله جلاله فهو على خطر عظيم فهو على خاطر عظيم وان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه سبحانه جل جلا في علاه فوجب وجب وجب علينا أن يكون الأصل الاصيل في التقديم الالهيه الديانه فؤ ذلك اتحسر الما واتقطع يعني آآ كمدا بان أرى من الفضلاء من لا, من لا, لا يعقل هذه المسألة يقدم وجهات ويترك اهل الديانات وحتى لو أهل الديانات لهم زلات وسقطات كيف تقدم الوجهات الذين لا يعرفون عن دين الله شيئا على أهل الديانات لذلك الله يعامله بذلك جزاء وفاقا وأجرا تباقا فهذه منبع المسألة أن تعلم أن تعلم قدر من وحد الله للفعلات منبع المسألة أن تعلم من أفرض الله بالعبادة وسعى لذلك حتى ولو كان هناك من سمات الشخصية لا تروق لك من بعض الصفات التي ينتقص منه بها بعض الزلات والسقاط والهنات لكن أنت الآن أواصل المحبة منوطة بالله جل في بالله وفي الله وعلى على دين الله جل في علاه لذلك قال فتطردهم فتكون من الظالمين يعني هذا الذنب أعظم ما يكون ما عليك من حساب من شيء أنت لا تحسب على ما يفعلون وهم لا يحسبون على ما تفعل أنت لما دخل رجل باب ابني لانسله فقال من هذا قلبني قال لا تجني عليه ولا اجن عليه لابد ان نشحن هنا لا تجني عليه ولا ولا علي ولا اجن قال ما من حسابك عليه من شيء ولا حساب وما, وما حساب ما, ما, ما عليك من حسابي من شيء وما من حسابك عليهم من شيء لا تؤخذ بما فعله ولا يؤخذون بما فعلت ليس عليك شيء من الذنب إن أرادوا صحبتك غير وجه الله وهم يأخذون بما تفعلوا فلما, فلما تطردهم وهذا هذا كما قلنا قطع المسألة عن هؤلاء السفهاء الذين يعني يستظلون مكانة الرفعاء النبلاء الذين عبدوا الله وأخلصوا لدينه وهؤلاء دخلوا الإسلام إرضاء لله جل فعله محبة لله جل فعله أن الله قد ابتعث نبيه من أجل هذا وانظر إلى تجلية البيان في إخلاصهم انظر إلى تجلية البيان في إخلاصهم وصدقهم هذه مادة التقييم هذه مادة التقييم مكان الله دم اتصل قال يريدون وجهه أرادنا سيدنا أشراف قريش طالوا للرسول الله يا محمد أرادين بهؤلاء الفقراء عن أشراف قومك تستغل أنت بهؤلاء عن هؤلاء فإطردهم عنك فإننا نأنف أن نجالس أمثال هؤلاء الصعالي ولعلك انتردتهم لأن نتبعك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما أنا ما أنا بطارد المؤمنين فقالوا فإذا جئناك فأبعد فأبعدهم عنك حتى يعرف العرب فضلنا فإذا انصرفنا فأقيدهم معك فهم رسول الله سلم أن يفعل ذلك طبعا في إيمانهم لأنه يريد إيمانهم رحمة بهم فأنزل الله هذه القوارع مش منظر إلى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي وليس دون ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وهذا إرعاب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم والنبي هو أعذى للناس و... وأعبد الناس لرب الناس نعم قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عمي لنا أليس الله بعالم بالشاكرين وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض بالغنى والفقر والشريف والوضيع وصحب الرياسة والسيادة والقيادة أمام الناس وأيضا هذا المستضعف الذي يعني هو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني ابتلينا هؤلاء وهؤلاء الضعفاء الفقراء وهؤلاء الأغنياء وننظر يعني ماذا سيفعله في البلاء الذي نزل عليه وليست هذه التفرقة في الغنى وفي الفقر معناها للمكانة التي عندنا لا نحن نختبرهم بالفقر وبالغنى لننظر من يسبق به إيمانه ومن يسرع به عمله إلى ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه المسألة أنه, انه لا فرق بين عربين ولا عجمين إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقوكم والعمل وأخلاص القلب فوارق بين العباد بعضهم وبعض مروا رجل نعم فقال أن يسألوا لبعض من كان موجودا يعني ما تقولون في هذا قالوا هذا, هذا حري إذا يعني ممتاز سؤال مهم جدا هل يجوز أو أن يقال إرعاب في حق النبي قد, قد أكون تجاوستو الحد في قول إرعاب لأنه حتى العتاب الذي كان النبي ست 서لم كان عتابا رقيقا لكن وصف الحال بأن النبي ست يعني يأتيه الرعب من أمر او من قضاء كوني أو شرعي قد يصح لأن عائشة رجل الله عنها وإرضاها قالت كنت أرى في وديه النبي ست سلم مفزوعة يعني يفزع النبي ست سلم في رعب ممكن يدخل على قلبه السلام لما وجد استحاب فيخشى أن يكون عذابا قالت يا رسول الله ما رأيتك أن ترى ذلك إلا وتدخل وتخرج واعرف في وجهك قال يعني ما أدراني أن يكون ذلك عن قولي القول قول لا جال عندما قالوا بل هو سريعا ريح فيها عدم قريب قالوا هذا عارض عدم هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عدم امين فيكون هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده خشيه على على امته والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يرتجف فؤاده ان يكون الله قد غاضب عليه فيكون المسألة في هذا الباب حتى لو يعني الاولى ان ان, أن نتباعد في اللفظ فتكون الادب مع اني وسلم اعظم من ذلك فجزاك الله خيرا انبهتني عن هذا فاتراجع استغفر الله لكن الوصف كما قلت الوصف في هذا الباب بل هم مستعدتهم به ريح فيها عذاب قريب فكان انسلم يتجف واده حقا وكان يعرف في وجهه خوفا على على امته فهو المقصود بذلك خوف القلب من من الرب جل في علاه فهنا القول الله تعالى فتكون من الظالمين يعني تكون مع الظالمين أليس هذا إرعابا أن يكون المرء يعني يخشى على نفسه أن يحشر مع زمرة الظالمين وهو من؟ هو سيد الأولين والآخرين في هذا, في هذا الباب فهو كأني أقول الوصف في هذا الباب على تحريك مشاعر النمسلم وقلب النهو السلام لما يكون من الوحي ولما يكون من المتغيرات سواء الكونية الكلمات الكونية أو الكلمات أشري. لكن الأدب مع النبي صلى الله بذلك نعم جزاك ونخواه تفضل تفضلوا هنيئا مريئا الله يتقبل فأتراجع واستغفو الله على ذلك وأقول في قول الله تعالى فتطردهم فتكون من من الظالمين هذا فيه رفت انتباه إلى النبي صلى الله حتى يكون أبعد الناس على مثل ذلك فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس أن يكون أن يكون مع زمرة الظالمين وأبعد الناس أن يكون من الظلم عندما جاءه الرجل وقال هذا الخارجي وقال اعدل يا محمد <تصفيق> إنها قسمة لربها واجه الله قال وإحك خبت وخسرت إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل وإحك ومن يعدل إن لم أعدل أنا ألا تأمنين أنا أمين من في السماء شوف النبي السلام هنا أبعد الناس عن الظلم وأبعد الناس أن يقع منه ظلما لكن هنا لفت الله انتباه التصالب السلام أنه لو طرد هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه اسمها مقاص الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم رجح ترجحات وهذه دلالة في المسألة الأصولية التي فيها هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشتهد أم لا فكان الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم كان الاجتهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ان ag наз Allあの اجتهد عندما جاءه الأعمى من أجل الصندات القوليش قالوا وإن السادة إذا أسلموا الجميع يأتي وراءهم لكن شوف الله تعالى عتبوا, عتبوا عتابا رقيقا والعتاب الرقيق, الرقيق اللطيف أيضا خشية على النبي صلى الله عليه وسلم شوف الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون عندما قالوا كان ساحر كذب وهو الصادق الأمين فما بالك بقى أن يكون ظالم ويحشر مع زمرة الظالمين فالله جعل لفت الانتباه لنبينا الكريم في هذا الباب فقال إياك أن تفعل ذلك لأن النبي لا بعض الشيء أنهم إذا, إذا جاءوا يعني يبعد هؤلاء مدة سيرة ثم يأتي بهم بعد ذلك من أجل تأليف القلوب ومن أجل الدعوة وانتشار الدعوة هذا من باب مقص الشريعة الحق أن هذا من باب مقص الشريعة لا هنا لذلك احنا قلنا ان المقاصد لا يتكلم فيها اي احد ليس اي احد يتكلم في المقاصد لابد من المقصد مقاصد الشريعه تتحقق مع مع مع عدم معارضه ظاهر القران او ظاهر لا نقول النص نقول الظواهر ظواهر الادله لابد ان لا تكون المعارضه فيه لابد فهنا شوف ان السلام من مقاصد الشريعه دفع ولكن الله عز قد لفت انتباهه في قال فتطردهم فتكون, فتكون من الظالمين فأرجع عن هذا اللغ وأستغفر الله عليه وأتوب إليه أن أكون قد تعديت أو تجاوزت فأستغفر الله على ذلك قال فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين الله تعالى وكذلك فتدنا بعضهم وبعض هذا ابتلاء كما قلنا ابتلاءهم الله جعل افعاده ابتلاء هؤلاء بالغنى ابتلاء هؤلاء بالفقر ينظر كيف كيف يعملون وأهل الغنى وأهل السيادة ينظرون بعلو ينظرون الناس يشبخ أنف كل واحد منهم ويرى أنه أعلى من كثير من الناس فينظرون إليهم بعلو لذلك لا يرون فضلهم ولا يرون قدرهم ولا يعرفون كيف تقدير القدر العظيم لهم لذلك سيكون الأمر فيه ما فيه من يعني من البلاية العظيمة لأهل السيادة والقيادة لأنهم إن توضعوا أسلموا ورقت قلوبهم وظرفت دموعهم وسهروا سيرا عظيما على الطريق المستقيم وشعر قوي والفقراء هم أقرب إلى الأنبياء الفقراء هم أقرب إلى الأنبياء كما قال هرق وهم أقرب إلى الأنبياء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بلنا أيضا عشان بس تفهموا أنا أردت الأكمل في هذا الباب وإلا أيضا مسألة الإرعاب الذي يسيب النبو السلام له أثر ودليل قال قال زملوني زملوني أرعبته فزيعته فرعب النبو السلام عندما رأى جبريل فيكون للفت الانتباه أرعب منه من رؤيته للملك هذا دليل أنا لا أنافح لكن انا أبين حتى لا يكون تكلف لكن الأكمل والاعظم حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زملوني زملوني ورعبته في رواقه رعبته تصريحا تصريحا لا, لا, لا يعني احتمالا في هذا في هذا الباب فهو يمكن أن يقول ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرعب من نفت الانتباه أشد من الرعب للنظر إلى الملك الذي طول من السماء للأرض والملك أرحم عليه ما يكون هو الوحي الذي يصل إليه بهذا الخير لكن لما يلفت انتباهه الله جلال فعلاه أن هذه قد يكون فيها نهايات وعقبتها زمرة الظالمين يرتع بالقلب ويرتجي بالقلب لشدة الإيمان والإخلاص لربنا الرحمن سبحانه وتعالى لكن أيضا الأدب هو, هو أدب جمي لا بد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاحتراز في هذا قال وكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الحق أنه يعني وإن, كن وإن كنا نقول أن المسألة للأمة هذا خطأ بين هذا كلام, كلام خطأ عندما يخاطب الله النبي يقولون خاطبني وقصد به الأمة خطأ أمبين خطأ أمبين هذا كلام غلط الصحيح أن الخطاب يقول للنبي والخطاب للنبي يخطب للأمة يعني المعنى صح أصولي هذا عدم فقه أصولي في هذا الباب لأنه صحيح في الباب أنه مادامة نازل تحت الخطاب فهو معني بالخطاب مادامة نازل تحت الخطاب فهو معني بالخطاب طيب أليس قاله الله جل которым يعلق قاله الله جل في قال لان أشرقت لياح بطن عملك أنتب من الآن الخطاب ليس له للأمة لا الخطاب له له مع استحالة أن يشرك مع استحالة أن يشرك ولأن الله عصمه من الشرك لكن مع وجود مع وجود الاحتمال أن الشرك يقع فيه الجميع أو ما يقع فيه أو يمكن أن نقول التفاتة القلب قد تتواجد من بعض الأنبياء فإن في أن الله حذر آيامة تحذير ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالأصل أن نقول أن الخطاب يقع الخطاب للنبي خطاب للنبي وهو خطاب ليش؟ للأمة ما يقال ان كل مرة يقال والمقصود بذلك الأمة لا المقصود بالنبي خطب بل الأبلغ والأفصح المقصود بالنبي فهيكون من باب أولاء الأمة تدخل تدخل في ذلك يعني يقال ان كان لفت الانتباه هنا للنبي وله ما له من المكان عند عند ربنا العلي سبحانه وتعالى فكيف بمن دونه فكان لمن دونه ولما ياتي العتاب للنبي واكون عتاب لذات النبي فيقول هذا عتاب للنبي فكيف بمن دونه ليس بين الله وبين عباده نسب ليس بين الله وبين عباده نسب بل فلذلك انا قلت يعني حتى الكلمه الحق انا يعني قد قد لا يكون فيها شيء الانسان قال بذلك وانه روعب عندما راى راى لكن نقول الاكمل بأننا نستحسن اللفظ الذي نريد أن نتكلم فيه عن الناس السلام ونقول لفت الانتباه لفت الله انتباهه أنه لو طردهم لكان مع زمرة الظالمين وفي هذا طرى الناس السلام ينقبض انقباضا عظيما لذلك لأن الله ذلك يعني قد سياده على جميع الأنبياء فلذلك هو أسرع الناس إلى الله ذلك العلاق سواء بالتوبة أو الأوبة أو سواء بالتوبة الديانة أو بالعبادة فإنه أسرع الناس إلى ربه جل, جل في علامة قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشكلين بعدما قالوا هؤلاء من الله عليهم بيننا الكبر الكبر والأنفة أن يجلسوا مع الفقراء والضعفاء وقد جاء داود عليه السلام خلف جعب من الناس من الفقراء وجلس خلفهم ثم قال ربي مسكين جلس خلف مساكين لترحمهم وقد ورد في, في السنن بسند اختلف فيه ولكن الصحيح والرجحان أنه صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الله محيني مسكينة وأمتني مسكينة, مسكينة, مسكينة وأحشرني مع زمرة المساكين فقال أليس الله بيعلم بشاكين يعني الله أعلم بما في قلوب عباده سبحانه وجل في وعلاه فإن الله يغزي من كان متكبرا من كان متجبرا من كان متعاليا على الناس وإن الله يعطي على التواضع من يعطي على غيره فهدى المتواضعين وقد وقد أضل الكافرين المتكبرين المتجبرين وقد قال الله تعالى الكبر لدائي والعظمة إزاري فمنازعني فيما عذرته ولذلك قال الله تعالى اسم الله بأعلم بالشكلين وهذه فيها ده جدا الملك يقول لعبده الملك يقول لعبد محمد فما شاء فوعده نحن فكنا فكلنا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقصد بذلك ماذا يقصد بذلك كأنك لم تفهم المسألة أما تقصد بذلك ائتي بها طيب حتى أكون النقاش مصمرا نعم الله جعل فعلها حتى في ذلك الله جعل فعلها يعني قد حدث أو تحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم بلقبه يعني امرنا بتوقيره وتعظيمه هذا الأصل فلا وحتى كلامك هذا فيه خطأ لأن الله جعله كأنه علمنا وأدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نعرف قدره عند الحديث معه ونحن نتكلم عن على الحديث عليه هي ما الذي فيها إذا قلنا بأن هذا الكلام تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم الإرعاب معناه التخويف طيب هات بقى أنت أوقعت نفسك حتى, حتى لا أضرب رأسك لأننا قلت لك أنا حاد جدا في النقاش إلا ما يكن معك بينا الآن ما المأخذ في القول بأن الله قال بذلك تخويفا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الدائرة كيف النقاش فيها من أولها واحتمل ما سيأتيك فأتيني بهذا يعني ما الذي فيها أننا نقول بأن الله لما قال له لو أشرقت لحبط ع... لأن... لأن أشرقت لحبطان عملك وقال له لتكونن من الظالمين هنا في قوله فتطردهم فتكونن من الظالمين تخويفا لقلبه قل لي ما الذي فيها الآن في هذا الباب انتظر والبس, والبس على رأسك شيئا حتى تحتمل لأنني خلي بالك كما أني أحب العدل والإنصاف أكره التنطع جدا لأن المأخذ ان كان بدليل شرعي حي هلا ويكون هذا الانسياع والانقياد المأخذ من كان من العطفة والغلو على تربية ما أو غير ذلك أنا لا أحب التنطع بحال بحال. فإذا معك الدليل سترى مني إصراعا غريبا في الانقياد والانسياع إذا لم أجد دليلا عليك أن تلبس الخوزة وتقف مستعدا في هذا لأن الإمام البخاري كان يقول قولا فصلا يقول من نزل محلة يعني هو أعلم يظهر نفسه لابد لأن الناس لابد أن يتعلموا منه ويستفيدوا منه لكن قال وليهتم بقرونه لأن النطح بيكون شديد جيد فلذلك الله جعل فرق بين هؤلاء وين هؤلاء أن هؤلاء كان فيهم التواضع وكان فيهم الإصراع للمسكنة وأرادوا النجاة فلذا كانوا أسرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعا وطاعة وإجابة قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقلت سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمن انظر هنا لأن الشريعة جاءت تفجق من المختلفين هؤلاء الوجهاء هؤلاء الأغنياء الأثرياء هؤلاء السادة هؤلاء الأكابر وقد كفروا وهؤلاء الضعفاء الفقراء المستضعفون فإنهم آمنوا فكيف تكون, يكون تكون المعاملة تكون المعاملة كل على قدره هؤلاء من أهل التوحيد من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام فعلينا وجوبا أن نحترم مكانتهم وما عندهم من التوحيد عملا بذلك فقال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون شوفوا الوصف المقيد يؤمنون بآيتنا فقل سلام عليكم سلمكم الله سلامكم الله من كل نقص وعيد سلمكم الله جل في علاه من كل, من كل شر وضر هؤلاء الفقراء هؤلاء المؤمنون الذين يستضعفون في مشاكل أرض ومغاربها لهم من الله الردوان والإحسان ودخول الجنان في الأخيرة دخول الجنان والرحمة لذلك يقول الله جل, جل في علاه إذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقلت سلام عليك شو أنظر كان سلام عليك ويحسن لهم القوم ويقربهم لإيمانهم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم بعد ما بينا مكانتهم قال قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أي أنه من فعل خطيئة من دون قصد جاهلا عاقبة الذنب والوخيمة فإنه إذا أصلح سليلته وإذا تابع ربه جل في غفر الله ورحمه فإن رحمة الله وسعت كل شيء ولذلك قلنا ليس النبيل الذي لا يزل ولكن النبيل الذي إذا زل رجع تاب وآب وناب إلى ربه جل, جل في علاء ولذلك قال الله تعالى وهذه هدية عظيمة لمن وحد الله قال الله تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة ولأن الله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء وهذه أيضا فيها مسألة على قضية من الأهمية المكان أنه لا جابر لله من هذا الباب <تصفيق> هذه الله أهل جزاك الله خير فهنا يقول الله جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمه وهذا يعني شوف تدقيق القلوب بذلك وان يعلم المرء ان هواطمع في كرم الله جل وعلا وان الله قدم الرحمة على على الغضب معناه قال فلما اسفونا انتقل منه ولما قال وغفور رحيم قال وشدد العقاب لكن لما قال كتب ربكم على نفسه رحمه وافردها ولم يتكلم عن غيرها فالمحل هنا محل محل يعني محل تدقيق القلوب ومن اجل من اجل ان يعلم الناس بأن الله جل فعلها لا يعجل له العقوبة أن الله يعني لا ينفعه آآ آآ إيمانكم ولا يدره كفركم وإنه ما أراد بكم إلا, إلا الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم يعني المعنى هنا فأي أس أحد قد تجاوز الحد وقد, وقد تعدى فإن الله رحمته وسعت كل شيء قال ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أناس من بلغت يا ابن آدم يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لا بغض ذنوبك علانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ولا أبالي وقد قال ابن سلام كتب الله تعالى في كتابه عنده في رحمتي غلبت غضبي رحمتي غلبت غضبي قال الله تعالى وكذلك, نفضل وكذلك نفصل الآيات وتستبين سبيل المجرم وكذلك نفصل الآيات كما ترى بالشواهد والبينات والمعجزات والآيات الباهرة القاهرة على, على, على ربوبية الله جل فعلا الدالة على توحيدي سبحانه جل فعلا والشواهد النيرة على ضلوات أهل الكفر والزيغ والعنادي والجحودي والتكبر نبين ذلك بوضوح وليظهر للناس الفرق بين الطريقين طريق المجرمين والطريق المؤمنين نعم ولذلك قال ويتستبين سبيل, سبيل المجرمين حتى يعلم الناس الفرق بين هؤلاء وبين, وبين هؤلاء فرعون عم على الناس كثيرا وعندما أتى بالصحرة لكن الله جلاله أقام الحجج والبرهين على الجميع ليعلموا أن هذا هنيا مريا تفضروا أن هذا من الله جل في علاه بيانا للتفريق بين بين فرعون وقومه وبين من آمن بموسى عليه السلام وصار على نهجه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قد ضغلت إذن وما أنا من المهتدين قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين يدعونك إلى عبادة ما كان عليه الأباء من الأوثان والأصنام يعبدونها من دون الله جل فقل لهم أنك لا تعبد غير الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نهاني ربي عن الشرك والشرك أعظم الزنب وأقبحه وزعمتم أنها آلهة وهي ليست بآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تملك نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة وَلَيْنُمِيْتُ أَنَعْبُدَ الَّذِينَ سَدْعُونَ مِنْ دُّونِ اللَّهِ فُلَّا أَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ وهذه حقيقة الأمر أنهم في عبادتهم غير الله يتبعون أهواءهم ليس لهم ثم دليل ولا سلطان ورب العالمين جال في علا إنما, إنما المسألة بأسرها ركوب الهوى إنما المسألة بأسرها ركوب الهوى إنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم كأنه يقول وكيف أتبع هوايا وأنا قلبي قلبي يميل كلية لرب جل في علام إن أتبع إلى ما يوحى إليه لما قالوا, قالوا أنت تكتب وأن صلى الله عليه وسلم بشر يضحك فقال, فقال أكتب الله ما ما يخرج من هذا إلا الحق قال قل إني نهيت قال قل لا أتبع هواكم قد ضلت إذن وما أنا من المهتدين لو اتبعت أهواكم لكنت من الضلين وما, وما كنت من المهتدين وإني أتبع ما يوحى إليه وهذه فيها دلالة واضحة جدا جلية على أن من حاد عن السنة وعن الآثار لابد أن يضل في بعض, في بعض الطرق لابد أن يضل لابد أن يصاب بالضلال في هذا الباب إن حاد عن الآثار التي ثابت عن المختار في بعض الأحيين لابد أن يأتي الضلال ويعيشوا كالمحتار في هذا الباب لما؟ لانه لم يتخذ السبيل لتتم هدايته هداية القلب وهداية الروح والهداية تتم بالوحي قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به أنا على بيينة, بيينة من ربي صد أتاني الله في علا بهذه الشريعة الغراء وأنا رأيت الآيات البهرة على توحيد الله وعلى ربية الله جلت العلا فلذلك قال أنا على بيينة من ربي يأتيني الوحي ليلة نهار صباح ومساء وهذا هو هو أعظم البيينة إني قل إني على بيينة من ربي وكذبتم به أنتم كذبتم بهذه الآيات وكذبتم بالوحي الذي أتاني ما عندي ما تستعجلون به وهم تعجلوا العذاب قال ما أملك لكم تعجيل العذاب الماء الأمر ليس بيدي قال الله من كان أذى والحق من عندك فأمطر عين حجارة من السماء وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وهذا ليس بيدي هو ما عليه إلا البلاغ قال ما, علي ما عليه إلا البلاغ إنما على رسولنا البلاغ المبين ولذلك قال شوفوا هنا عند عندما يزيغ هؤلاء من, من الزلغان ومن التعالي في الكفر والجحود واليناد قال ما عندمت تستعجلون به إن حكم الله إن الحكم إلا لله لا يقص الحق وخير الف الفاصلين ما عندي ما طلبتم من الهلكه ان الحكم إلا لله يعني عجلا او اجلا المساله فان الله تبارك يعني سينزل عليكم اليما اعقاب وشديد العذاب ان الله ذلك وانها بيده اما متى فانا لا املكها ولا اعلمها والمساله عند الله تبارك وتعالى ان شاء ان يغيكم ان شاء ان, إن, شاء أن هو ربكم وما علي الا البلاغ المبين ما علي الا البلاغ المبين يعني. ثم قال وهنا الشدة في التعامل معهم مع تعالي الكفر قال قل لو أن عندي ش... تعال قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالم. يقول لو أملك أنا لعجلت لكم العقوب يقول لو أن بيدي أمر العذاب التي تستعجلونه لعجلت لكم لأنني سأستريح منكم ومن كبركم ومن التجبر والطغيان والعناد والجحود الذي أراه منكم مع الآيات القاهرة البهرة التي أنتم في أنفسكم تقرون بها وتعلمون بأنها من الله جل فعلا كما قال موسى لفرعون قال له وقد علمك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورة ولكن الامر عند الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولان الله عليم حكيم يعلم ما ينفع وما يضر وحكيم يضع الشيء في موضعه يعلم التوقيت المناسب من التوقيت غير المناسب لذلك نقف عند هذه الايه الفوائد المستنبطه جواز الاستخدام لو على أمور المستقبلية لأنه قال لا تقول لو فإنها تفتحها بالشيطان على الماضي هذا القرآن بيان الله اللهم أمين رد الله عنك أستاذ حكمة أيها الحكيم كن حكيما وضع الشيء في موضعك رضي الله عنك وإذا جاءك الذين يقولون بآياتنا سلام عليكم فيها حص الأدب مع أهل الإيمان يعني حص التعامل بالرفقين والأدب مع أهل الإيمان عمدة الإيمان في الولاء والبراء الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفران لا تقبل منكم صالح عما جميعا رضي الله عنكم وضاء في الرسل النظار والبشار وما على الرسول إلا البلاغ المبين نتفي بهذا وأسأل الله أن يحفظكم وأن يعني يمتع بكم وأن يعلمكم أين شريف لما يأتي بما عنده حتى لو كان العلم معه نرجع انا رجعت عمتنا رجعت واستغفرت الله وقلت الأدب وحسن اللفظ عند جنابنا السلام هو الأولى والأكمل وأستغفر الله وأعود لكن قلت حتى الكلمة ليست فيها ثمت شيء أنا سأحج بما قال قال الملك يقول أمين أمين, أمين إذن, إذن ضع الأمر في نصابي أيها الحكيم أقول الأمر يعني أنس انس الله جل في علاه قال انما انا بشر مثلكم يحاولا انما الهكم اله واحد بشر مثلكم صح وقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون هل يصح ان نقول نسي النبي صلى الله عليه وسلم املا الامر الثاني خد بقى ما هو اقوى من ذلك في الصحيح انس بن مالك قال قال, قال قال سمع الله لمن حمده فاطال قلنا كانه وهل او وهم رواه في في البخاري ف فالصحيح في هذا الباب كمان يعني كما قلت تخويف قلب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الآيات ليس فيها ثمة شيء لكن كما قلنا يعني أن, نكون أن يكون المرء مهزبا ويتخير أجمل الألفاظ للجلاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل طيب الرجل أغفر أن يسكت ما أتى بأي شيء ومع ذلك نأخذ بقوله ونعمل به إن شاء الله جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم فالله مقامكم دعوتكم لنا صلاة الفجر مشكلتكم هذا الحرص على الخير صلي التراويح في يعني كيف أص... تصلي التراويح في البيت ركعتين ركعتين لقوله السلام صلي صلاة الليل ماثنا مثنا فنخش الصبح فنيترج واحد 11 ركعه او تزيد عنها أفضل وان زدتي أو زدته هذا الأمر لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنا مثنا اطلق والاخر يبقى المطلق اطلق نعم نعم فهمت فهمت فهمت أستغفر الله طيب طيب أنت أنت أزيتني الآن يا شريف أزيتني فهمت مني أنني غضبت منك وأقسم بالله أنا أزددت لك محبة بل تراجعت سريعا عندما عندما أرشدتني وقلت أتهذى في اللفظ لكن أردت أن أبين لك المسألة العلمية كيف أغضب, منك؟ كيف أغضب منك وأنت تنصحني في الله حتى لا أزل ولا زل لساني مع جناب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنت تريد حياتي وأنا أغضب منك أن يعني أنت الآن اتهمتني بالجهل مع أنك لا تريد ذلك إياك إياك أنا أحبك في الله جدا وأحب كل من من ينصحني ويعلمني جهلي لكني كما قلت لك حاد جدا في النقاش فتحمل بس زي الله خالسنا رأي الله عنكم فلسفنا قلت أنس قال وهل وهل وهم لكنها كما قلنا سنختار الأنسب والأكمل مع لجناب النفس السلام ونأخذ نصحة أخينا الفاضل لكنه لا يحسب أننا غضبنا منه كيف أنا أقول لك إلبس الخوزة أنا أمزحه معك يا الله عنكم جميعا هي بأتقلت هنا أيضا نوصف المؤمنين يدعون ربنا من الغداء الرجل يدعوننا واجهة لا ما خرج مخرج صعيح صعيح منتاز يا أستاذة مؤصلة حياتها الشامية التي الله أكبر. جبرهم بآيات تشهد له الإخلاص إلى يوم الدين إزاك بلخير معبد الله لا صحيح أهل الشام ينفردون بالساحة الآن ماذا ما نفعل إزاك بلخير معبد الله خيرا رد الله عنك أنيس إن الله في الله الحمد لله رد الله عنكم أحسى الله عليكم إن أحبكم جميعا في الله سبحانه الله ربنا. بحمدك أشهد الله.